وفي رجالها الصالحين لخدمتها والاخرى ان تنفذ ببصيرتها الى اعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائبة والوحي الصادق فيما تكون عظمة العظيم ولأي المواقف يصلح وبأي الاعمال يطرع ومتى يحين اوانه وتجب نذبته ومتى ينبغي التريث في امره الى حين كلتا القدرتين كان لهما الحظ الوفير في سيرة عمر بن الخطاب فاين لولا الدعوة المحمدية التي بعثت كوامن العظمة في امة العرب كنا نسمع بابن الخطاب واي موضع له كان من مواضع هذا التاريخ العالمي الذي يسخر بكبار الاسماء انه الان اسم يقترن بدولة الاسلام ودولة الفرس ودولة الروم وكل دولة لها نصيب في التاريخ فاين كنا نسمع باسم عمر لولا البعثة المحمديه لقد كان ولا ريب خليقا ان يستوي على مكان الزعامه بين بني عدي اله الاقربين او بين قريش قبيلته الكبرى ثم ينتهي شأنه هناك كما انتهى شان زعماء اخرين لم نسمع لهم بخبر لانهم عظم او لم يعظموا يعطون البيئه كفاءه ما تطلب من جهد ودرايه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 دون سواها بها عرف وبغيرها لم يكن ليعرف في غير الحجاز أو الجزيرة العربية أما القدرة الأخرى التي يمتاز بها العظيم الذي خلق لتوجيه العظماء فقد أبان عنها النبي عليه السلام في كل علاقة بينه وبين عمر من اللحظة الأولى أي من اللحظة التي سأل الله فيها أن يعز به الإسلام إلى اللحظة التي ندب فيها أبا بكر للصلاة بالناس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 فإن الموقف إذا استنفد حجج الرحمة حتى يلجأ فيه أبو بكر إلى البأس ويصر عليه فأقرب شيء أن يعدل عمر عن لينه وأن يثوب إلى المعهود من صرامته ولدده وكان النبي عليه السلام يعلم أن احتمال التبع أو المسؤولية خليق أن يبدل أطوار النفوس في بعض المواقف والأزمات فيجنح اللين إلى الشدة ويجنح الشديد إلى اللين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 باذن الله والله مع الصابرين والله ايها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين هنالك بلغت التبصره بوجوه الراي المختلفات غايه مداها وجاء عمر بقصار ما عنده من حجج الراي الاخر حتى وضحت المناهج واستقر العزم والتقى الصاحبان عليه